119. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 111. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا